لأني م ل س و ع ه ا ل ن ا ب ر ا ل ح م د ل ل ه ي و م ا ل ا م ا ل ر ح م ن ا ل ر م ي ه س لفضيله الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ب ل ح ي به موسوعه ا ل م و ن ا أدعوكم إ ل س ي ل ل ع و ي ل د و في, في الاسلاميه ا you موسوعه النابلسي في للعلوم الاسلاميه and Thank you.